بسم الله الرحمن الرحيم الافلام لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ يحكمون يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو الله اللَّهِ فَإِنَّ أجل الله اللَّهِ وهو وَهُوَ السَّمِيعُ العليم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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في, في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن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 ما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين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 إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إِنَّ ذلك على الله يسير قل سيروا في الْأَرْضِ فانظروا كيف بَدَأَ الخلق ثم الله ينشئ النشعة الآخرة إِنَّ الله على كل شيء قدير يُعذِبُ مَن يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ والذين كفروا بآيات الله وَلِقَائِهِ أولئك يئسوا من رَّحْمَتِهِ أُولَئِكَ يَأْسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عليم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن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 أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولمما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاده وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 يستعجلونك بالعذاب وان جهنم ملحوطه بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وان جهنم ملحوطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدوني كل نفس دائقة الموت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 وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 وإنما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين